بوك تو بيدا ست إسيدم سبعة, وخمسون. سبعة وخمسون. عند الطبيب عند الطبيب ياس عندي موعد مع الطبيب. عندي موعد مع الطبيب. الموعد عندي في الساعة العاشرة. الموعد عندي في الساعة العاشرة. كاكو وعشتويمان. ما اسم حضرتك؟ ما اسم حضرتك؟ Седнете во чекалната виуллам. Та фотдал Ижлис фигурфати лентивар. Та фондал ежлис фи грфат Елентизар. Ликарат ќе дойде виднош. Ата биво се је ти Хален Елта биб се је ци Каде сте осигурани? Та миу ка مع أي شركة؟ تأمينك الصحي مع أي شركة؟ شتو مجمد استورم زواس. بماذا أقدر أن أخدمك؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ إي متى لبولكي؟ هل تشعر بألم؟ هل تشعر بألم؟ каде الموضع الذي يؤلم اين الموضع الذي يؤلم سيكوغاش إمام بولكي أشعر دائما بألم في الظهر أشعر دائما بألم في الظهر تشيستو إمام بولكي عندي صداع في أغلب الأوقات. عندي صداع في اغلب الأوقات. پონიკო გაშ იმამ ბულკი أشعر أحياناً بألم في البطن. أشعر أحياناً بألم في البطن. Субљичітасе од поясот нагоре من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك لجنتنا لجالكاتا من فضلك تمدد على السرير من فضلك تمدد على السرير كرافنيوت بريتيسوك اي وريت ضغط الدم تمام. ضغط الدم تمام. كيفي دادم؟ ادنا انكتيا. أعطيك إبرة حقنا. أعطيك إبرة. كيفي دادم؟ تبلج. أعطيك حبوب. أعطيك حبوب. كيفي دادم؟ إذاً، رецيب زَوَّ أبْتِكَ. أعطيك وصفة طبيب للصيدلية. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية.